am الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كان معنا الباب الماضي باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده باب الذي يليه باب ما جاء أن الغلوة في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله الباب ده وبابين قبلوا بيدوروا حول أن أصل البلاء هو الغلو في الصالحين وأن الغلو في القبور يجعلها أوثاناً تعبد من دون الله والوثن كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة يعني على صورة إنسان أو حيوان أو طائر حاجة فيها روح يعني أو حجر أو شجر أو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 وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلدته السويقة للحاج يعني الحجيك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وهيجي معنا الحديث ده إن الرواية الصحيحة زوارات القبور قال والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنان يبقى الباب ده بيبين أنه الغلو في قبور الصالحين يجعلها آلهة تعبد من دون الله يجعلها أوثان حتى لو كان المغلو فيه هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنان يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه المساجد هذا الحديث له شاهد عن أبي هريرة وفي لعن الله بدل اشتد غضب الله وهذا الحديث يدل على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لو غولي فيه وتعبد وتعب عنده بعبادات لم تشرع وشدت الرحال إليه وطيف به إلى غير ذلك من الأمور المنهية عنها التي لا يجوز فعلها مع القبور كان وثنا فكيف بقبر غيره الكلام ده فيديته إيه إن لم حد يقول إن أنا بروح للقبر الفلاني لأجل إن الرجل اللي فيه صالح ولي من أولياء الله أقول لك لا أفضل عند الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو نفسه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال اللهم لا تجعل قبري وثماً يعبد وقال لا تتخذ قبري عيداً ويجي معانا عيد كلمة عيد يعني ما يعتاد الذهاب إليه فلو إنسان خصص قبر أو مشهد أو غير ذلك من الأمور بيوم معين في السنة أو يوم معين في الشهر ويتردد عليه لأداء بعض العبادات اتخذوا عيداً الموالد أعياد وفي الشرع أن الأعياد محرمة إلا ما جاء الشرع بها فقبر من دونه أولى بأنه إذا غلي فيه يصير وثناً يعبد من دون الله ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها قد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة الحديث ستصحه الشيخ الألباني في كتاب صلاة الطروير قال ولخوف الفتنة ولخوف الافتتان بالقبور والغلو فيها نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينهى عن أن يتتبع الناس آثار النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المكان ده مرة فالناس تتحرص صلفيه فينهاهم عن ذلك أن هذا ليس فيه شر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا اتفاقا مش لم يصلي هنا وهو في صفر مثلا في طريق من الطرق لكون المكان ده إيه فاضل فحتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه كان في سفر مع الصحابة فوجدوهم فوجد الصحابة يذهبون إلى مكان فسأل فقالوا شجرة صلى عندها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صفر من الأسفار فنهى عن ذلك وقطع الشجرة حتى لا يغل الناس في هذه الشجرة ويلتمسون منها البركة بعد فترة من فترة وكذا وكذا فقال المعروف ابن سويد صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صل صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه قال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتتبعون أثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها يعني لا يتعمد الصلاة كذلك في خلافة عمر رضي الله عنه لما فتح المسلمون تستر وجدوا في بيت مال أميرهم سرير عليه رجل ميت وعند رأسه مصحف يعني كتاب فيه كلام من الكتب التي انزلت قبل ذلك فسأل ماذا تفعلون فيه وبه ومن هذا فقيل أنه نبي يدعى دانيال وكانوا يستنطرون به يعني لما السماء تمسك مطرها يخرجون به فينطرون فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يحفر ثلاثين قبرا بالليل ثم ثلاثين قبرا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة بالنهار وفي الليل يدفنوه في أحدها يردموا كل القبور حتى لا يعلم في أي قبر دفن حتى لا يذهب إليه فيطوفون به أو يجلسون عنده أو يخرجونه مرة أخرى يقول ابن القيم رحمه الله ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لألا يفتتنوا به ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به ألا شوف بقى فعل الصحابة العلماء هم لو كان ده في زماننا كانوا أخدوا منهم وهم اللي إيه يتبركوا بيه لا هم يعلمون أن هذا لا ينفع علي دور بل قبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في وسطهم ولم يذهبوا إليه يوما ليسأله قضاء الحاجات قال ولو ظفر به المتاخرون لجلدوا عليه بالسيف ولعبدوه من دون الله قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو إنكار منهم لذلك فمن قصد بقعة كلام ده مهم. فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات. قال اللي يقصد مكان من الأماكن ويتعشم ويربو الخير لما يذهب إلى هذا المكان ولم يستحب الشارع لم يأمر الشارع بالذهاب إلى هذا المكان خصيصا عن غيره هذا الفعل من المنكرات. قال وبعضه أشد من بعض سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها يعني حتى لو كان العبادة اللي بيتعبد عبادة صحيحة لكن نفس القصد واعتقاد الخير في مكان دون آخر بلا دليل من الشرع هذا أمر منكر قال أو لينسك يعني يذبح عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع, لم يشرع تخصصها به لا نوعا ولا عينا إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة وأما تحر الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه انتهى ملخص قصد أي بقع من البقع لفعل عبادة من العبادات ولم يأمر الشارع بقصدها ولم يفضلها على غيرها ولم تشرع هذه هذا يشرع في هذا المكان عبادة من العبادات هذا من المنكرات قال ولكن ممكن يجوز الـ الـ الإنسان يدعو أو يفعل أي عبادة جائزة ولكن اتفاقا لا قصدا يعني ما يروحش هناك علشان يفعلها فممكن يذهب للمقابر للتعاض ويدعو للموت ثم يدعو لنفسه اتفاقا ده جائز أما إن هو يروح هناك علشان يدعي لنفسه علشان هو يظن إن الدعاء عند المقابر وفي القبور خصوصاً قبور الصالحين مجاب هذا هو هو المنكر أما إن فعله اتفاقاً فلا بس واحد بقى في جنازة من الجنائز ويدعو هناك للأموات ويدعو لنفسه بالتوبة والموت على الإسلام وغير ذلك هذا لا حرج فيه قولوا واشتد غضب الله على قوم من اتخذ قبوراً بئما مساجد؟ فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها أن ذلك من الكبائر ليه؟ لأن ترتيب العقوبة على الفعل يدل أنه من الكبائر من المحرمات ترتيب الع العقوبة على الفعل يدل أنه من المحرمات وأما كون اشتد غضب الله أو لعن الله فهذا يدل على أن هذا الفعل مجرم وهو من أكبر المحرمات التي دون الشر وهو الكبائر. قال وروى وروى أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر وثناً يعبد الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدى للذريعة والكراه هنا تحمل على الكراه التحرمية مش الكراه التنزيهية يعني بمنزلة المحرم فيبقى ما لا يجوز ان الإنسان يشد الرحل يعني يسافر يعني لزيارة القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثله مع شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأفضليته مثله مثل بقية القبور لا يجوز أن نشد الرحل إليها ولكن نشد الرحل إلى الإيه المسجد نزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الصلاة فيه فإذا ذهبنا إلى المسجد زورنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أما يخرج إنسان من بلده وبلده غير المدينة ويذهب ويسافر لزيارة القبر وهذه نيته هذا الفعل محرم قال عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات أو العزة قال كان يلد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أول الجوزاء عن ابن عباس كان يلتق لهم كان يلتق للحج رجل كان في الجاهلية بيصنع طعام وينشره على صخرة للحاج في أيام موسم الحج فلما مات عكف على قبره وقيل عبد الصخرة فبيقول مناسبة مناسبته للترجمة يعني العلاقة بين الأسر الأوّردة ده وعنوان الباب أنهم غلوا فيه لصلاحه إيه اللي خلهم يرفعوا الرجل ده فوق منزلته إن هو كان يظنه رجل صالح يتبرع بالطعام ويخدم الحجيد فلما مات عبدوا قال غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوا وصار قبره وسنا من أوسان المشركين يبقى الغلو في قبور الصالحين كغلو المشركين في اللات الرجل الذي كان يعجن ويلت السويق نوع من الطعام للحديد. فالغلو في قبور الصالحين كهذا تماما يصير وثنا يعبد من دون الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور الرواية الصحيحة زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والراجح أن زيارة القبور للنساء جائزة مع الندرة يعني مع النظرة مع عدم الإكثار تزورها كل فترات بعيدة سبت أن سعد عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها وزيارته تدل على الجواز وقالت لو شهدت كما زرتك يعني لو كنت شهدت الصلاة عليك والجنازة لا ما زرتك دليل على أن الإكثار والذهاب للمقابر بالنسبة للنساء الأفضل عدمه. وورد عن بعض الصحابيات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يعني قال لا يتبعوا الجنائز ولم يحرج عليهم يعني لم يكن يأمرهم أمرا لأن هذا لا ليس بمحرم فزيارة القبور بالنسبة للنساء مع الندرة جائزة والأولى تركها لأن النساء يعني ضعاف القلوب تأخذهم الرقة سريعاً فتجدد عليهم الأحزان وتدخل عليهم الهموم وقد يخرجون عن شعورهم فتلطم خدها أو تنشأ شعرها أو تتفوه بكلام غير جائز فكل هذا من الأمور التي تجعل أن تكرار زيارة من القبور بنسبة النساء تركه أو لا أما الزيارة على فترات بعيدة فلا حرج للاتعاز وغيره أيضا من الأمور اللي بي ينهى عن زيارة القبور للنساء بها خصوصا في أيامنا هذه إن المقابر غالبا بتبقى خارج البلد فممكن المرأة تذهب بمفردها فيكون فيها من الافتتان أو يعني التغرير بها وغير ذلك من الأمور التي قد تكون شائعة في هذا الزمن العدد عدد الزيارة لا عدد الزيارة إن تجمع النساء أن هم يذهبون جماعات يعني الاختلاط منهين عنه في المقابر وفي غيرها فلكن لو, لو امرأة ذهبت إلى تزور المقابر كل ستة أشهر كل عام مرة جائز بس مش كل عام مرة يبقى يوم العيد هذا هو اللي غير جائز والمتخذين عليهم المساجد احنا تكلمنا في أبواب قبل كده أن حرمة البناء على القبور أو الصلاة عليها أو إليها وده كله من اتخاذ القبور مساجد والسرج والسرج وإن كان لفظة السرج ممكن تبقى يعني ضعيفة إلا أنه صحيح المتخزين عليها السرج يعني ان القبر بعينه كده يزركش ويجمل وتقد عليه المصابيح وتضع عليه القناديل ويلون بالألوان وتضع عليه الورود غير جائز لأن فيه تمييز للقبر ده عن غيره والنخوص الناس ضعيفة والجهل منتشر فالناس ممكن تظن ان بقى يبقى اه لا شك ده كان رجل صالح فالناس تبدأ القلوب تتعلق بالقبر فإيقاد قبر بعينه غير جائز أما إيقاد المقابر عموما ان احنا نعمل أعمدة إنارة في المقابر لتسهيل الدفن ليلا ولألا يقع فيها من الفواحش والمبيقات ليلا خصوصا ان كان في وسط المقابر طريق يمر به الناس هذا جائز لأن ده, ده ما فهوش تخصيص القبر بعينه والسروج هنا يقصد عليها قبر بذاته بعينه كده تضع عليه مصابيح أو أنور وغير ذلك كل هذا يعني لا يجب قال فيه مسائل تفسير الأوثان وهو كل ما عبد من دون الله وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر وثلان يعبد فالوثن هو ما يعبد من دون الله تفسير العبادة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه يعني هذا الأمر مخوف فقد يحدث مع غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد لأن اتخاذ القبور مساجد يوصل إلى عبادة من فيها لذلك نهينا عنها منعا لزريعة الشرك ذكره شدة الغضب من الله لأن الأمر ده يوصل إلى الشركة هو أقبح القباح المسألة الثالثة هي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان التي هي أكبر الأوثان كان عبادة الله بالإيه؟ بالعكوف ده. فالعكوف عند القبور العكوف ملازمة المكان للعبادة غير جائز محرم وإذا كان بيعكف هناك لعبادة الله محرم وإذا كان بيعكف لعبادة من في القبر في هذا الشرك معرفة أنه قبر رجل صالح و... كون المدفون أو الميت صالح أو غير صالح هذا لا يغير من الحكم شيء بل لو كان نبيا أيضا لقصد الزيارة بالسفر والطواف والتعبد هناك أو التعبد لمن في القبر كل هذا منهين عنه محرم أو شرك على حسب الفعل مسألة الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية اللات يعني الرجل يلدت لهم السويق وورد يعني أكثر من, من رواية في القول على اللات والعزة ومناه والرجح الله أعلم أنها كانت ترمز إلى الملائكة كانوا يعبدون الملائكة على أنها بنات الله طب هم مش شايفين الملائكة فعايزين يفعلوا شيء يرمز للملائكة عشان يتخربوا لي بالعبادة فصنعوا اللات ومناء والعزة واشتقوا لها أسماء من أسماء الله واشتقوا لها أسماء مؤنثة لاعتقادهم أن الملائكة إيه؟ إناثة فسموا مناء من المنان والعزة من العزيز واللات من الله لا هذا يعني شيء آخر شيء آخر يعني ما فيش مانع من الإيه؟ من الاثنين آه فهم عبد القبر لأن الرجل ده كان يلد السويق وكان في حجر أيضا يعبد على أنه اللابت لعنه زورت القبور ولعنه من أسرجها باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إليه فالتوحيد لكونه شيء عظيم وعليه تقوم الموازين يوم القيامة فالموحدون مآلهم إلى الجنة والكفار لا يخرجون من النار لذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوحيد بحمى ضرب عليه صورا كبيرا من المنهيات والأمور التي لا يجوز فعلها حتى لا يقع الناس في الشرك فكل باب وكل ذريعة وكل وسيلة وكل طريق يؤدي إلى الشرك سده النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع الناس في الشرك الصريح. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم هذه الصحاة الشيخ الألباني في سنان أبي داود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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني إما من العرب أو من أنفسكم يعني من الجنس البشري عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم يعز عليه ويشق عليه أن تعنتوا وأن يوقعكم في الحرج والعنت فرحمة بكم بعد عنكم كل شيء فيه حرج حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ف وهذا هو الشاهد من الآية أن من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وحرصه على مصلحتهم أنه نهاهم عن الشرك وكل ما يؤدي إليه وعظم أمر التوحيد في نفوس, نفوس المسلمين لأن من أسباب عذاب الناس في الدنيا والآخرة عذاب الناس في الدنيا بالمصائب والأحزان والهموم وضيق العيش الذنوب وأكبرها الشرك وأسباب عذاب الناس في الآخرة الذنوب وأكبرها الشرك بل الشرك لا يغفر بغير توبة لمن مات عليه وهو يعلم أن ما اقترفه محرم فلذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في سد كل طريق وسد كل باب يؤدي إلى الشرك وهذا من رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بالمؤمنين قال فإن تولى وكُل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم روه أبو داود وصحر الشيخ الألباني في سنن أبي داود وصحر الجامع لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال الشيخ الإسلام من تيمية البيت يعني مقر إنسان وسكنه قال الشيخ الإسلام أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة يعني لا تجعل بيتك كالقبر القبر لا يصل فيه ولا يدعى فيه ولا يدعى فيه خصيصا يعني لا يصل إليه لا يدعى فيه ولا يقرأ فيه القرآن أيضا قصدا لكن لو واحد ذهب إلى القبر ودعى بأدعية هي عبارة عن آياتنا القرآن هذا يقرأ القرآن وعلى سبيل الدعاء جائز لكن قصد أن الإنسان يروح, يروح عند المقابر يقرأ قرآن هذا يبدع على يجوز حرم أي لا تعطلوها من الصلاة فيها يحث المسلمين على أن يجعلوا من صلاتهم في بيوتهم فصلاة الرجل في بيته فيه بركة إلا المكتوبة فيجب عليه أن يصليها في المسجد وصلاة الرجل في بيته حيث لا يراه الناس تفضل صلاته في حيث يراهم الناس في المسجد وغير ذلك بخمسين وعشرين درجة فصلاة السنن في البيت أفضل من الصلاة في المسجد قال فتكون لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحرر العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر أو ينفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه فلا يجوز قراءة القرآن ولا الصلاة في المقابر ويسن أن تفعل في البيت قوله لا تجعلوا قبري عيداً شيخ الإسلام التامية بيعرف كلمة عيد بيقول العيد اسم لما يعود يتكرر من الاجتماع العام على وجه معتاد الأمور اللي تكرر سنويا أو شهريا أو أسبوعياً تسمى عيد في سالة الجمعة عيد بنجتمع ليها في وقت معين كل أسبوع عيد المناسك في الحج عيد لأن الناس بتجتمع فيها كل سنة على وجه معتاد عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع فيبقى تخصيص قبر من القبور معامل مولد له واحتفال سنوي ده اتخاذ عيد لذلك غير جائز محرم فالأعياد منهي عنها إلا ما جاء بها الشرع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان ابن القيم بيزيد كمان ان المكان مش بس العيد اسم للزمن حاجة بتتكرر كل سنة لا او مكان بيقصد الذهاب اليه زي العرفة والمناسك في عرفة ومزدلفة اعياد لان الاماكن دي بعينها بتقصد كل عام من المسلمين قال العيد ما يعتاد مجيبه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها إلى آخر كلامه قال المسجد الحرام ومنه ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة قوله صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد كالسلام عليه من قريب تصل هناك ملائكة يوصلون السلام للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تقول له فلان ابن فلان سلم عليك فيرد فيرد الله عز وجل عليه روحه فيسلم فيرد السلام وده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بالسلام فلا فمن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا آخر غير إبلاغ السلام له يأتي بدليل بل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يحدث في الدنيا بعد وفاته بدليل إيه؟ لا. لا برضو النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث أنه يعلم بمن يسلم عليه بعد ما ماته ورد في الحديث أن هناك ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وغير ذلك حتى نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يقع في الدنيا بعد وفاته غير السلام محتاج دليل وأنا بقول أن الدليل بقى قائم على أنه لا يعلم ما يحدث في الدنيا بعد وفاته واللي قالوا الشيخ جزاك الله خير اللي هو حديث أن لا يزردن أقوام عن حوض فيقول أصحابي أصحاب فيقول إنك لا تدري إيه ما أحدث بعدك فده دليل على أن وسلم لا يعلم ما حدث في الدنيا بعد وفاته إلا ما ورد النص بعلمه صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الإسلام رحمه الله يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا فلا حاجة ان أنت تخصص أيام معينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تسافر مسافات كبيرة لزيارة القبر أما زيارة المسجد فهذا مستحب والصلاة فيه مضاعفة كما تعلمون فزيارة المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي وزيارة الأقصى فك الله أسره وطهره من أدنى اليهود ورزقنا صلاة فيه قبل المات فاتحين له بإذن الله تبارك تعالى هذه من الأمور المشروع المستحبة أما السفر إلى غير إلى بقعة من البقع لقصد البقعة نفسها فغير جائز بإطلاق قال عن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة مكان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه فيدعو وكأنه يعني بيلتمس بقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم استجابة الدعاء فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليها فإن تسليمكم يبلغني عينما كنت. نص الحديث صحيح وثابت معنا في الحديث اللي أبله لكن القصة كلها الإسناد ممكن يكون في ضعف ولكن يتقوى بمجموع طرق الأسر فانظر أن هذه السنة خرجت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن حسين ابن علي رضي الله عنه وارضاه فهم أضبط الناس بذلك وهم أحرس الناس على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم القريبين منه نسبا فلو كان هذا فيه خير لفعلوه و. نهاه عنه وقال ما, ما أنتم ومن من أندلس إلا سواء يعني أنت واللي في الأندلس في أقصى الأرض مستوي في أنك إذا سلمت على منه صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك السلام قصد أي قبر من القبور للدعاء لا يجوز حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا السلام عليه والانصراف فإذا أراد الإنسان الدعاء إما أن يجعل يستدبر القبر ويستقبل القبلة او يجعله عن يمينه لكن يستقبله لا لا يجوز ان يستقبل قبر النبي صلى الله لنفسه حتى لو كان يدرى الله تبارك لا بل يستدبر القبر او يجعله عن يمينه لان القبلة يعني القبلة كالباب مثلا والقبر كالمنبر كده فاذا اراد الانسان يدعو فيستدبر في القبر ويدعو في اتجاه القبلة والسنة أن يذهب إلى القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي قتل وعمر وينصرف قال شيخ الإسلام ابن سيمية بعد كلام طويل قال والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف وإنما كان بعضهم يأتي من خارج من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعل قال عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أب بكر السلام عليك يا أبته ثم ينصرف قال عبيد الله ما نعلم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعل كثير قال شيخ الإسلام رحمه الله لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعه محظة وقال في المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لألا يستدبره يعني لألا يستدبر القبلة والراجح القبر والراجح أن يستدبر القبر أيضا جائز لا حرج فيه لأن الصفوف الأولى أصلا في المسجد النبو تستدبر القبر في ظهرها فلا حرج في ذلك قال فيه مسائل تفسير آية براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه حذرنا ونهانا وسد علينا كل باب يؤدي إلى الشرك لما يفعله الشرك بأهله في الدنيا والآخرة من العواقب الوخيمة الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد اتهد النبي صلى الله عليه وسلم في إبعاد المسلمين عن أن يخدشوا توحيدهم بشيء من الشرك بسد عليهم كل أبواب الشرك المسألة الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه المخصوص يعني يخصص يوم أو وقت أو بسفر زيارة القبر مع أن زيارته من أفضل أعمال زيارته يعني المسجد الـ النبوي مش القبر مسألة الخامسة ناهيه صلى الله عليه وسلم عن الاكثار من الزيارة مخافة أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا وغثنا يعبد من دون الله حثه على النافلة في البيت فلا نجعل قبورنا بيوتنا كالمقابر المسألة السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما على ذلك بأدلة كتير قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فخلص انفهموا ان ما نجعلش البيت كالقبر يبقى نصلي فيه لأن بديهي ان القبر لا يصلى فيه ولا يتعبد لله فيه تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب فالصلاة على النبي صلى الله عليه من بعيد كما يفعلها القريب كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه فقط وهذا اللي الورد فيه الايه؟ الدليل احنا كده بقلنا باب واحد في منهج سنة اولى ان شاء الله حناخده يوم الاحد قبل العصر احنا استأذلنا من ادارة المعهد ويوم الاحد قبل صلاة العصر زي النهاردة كده بالضبط هنكمل الباب الإيه الأخير إحنا كتبنا أسئلة علشان الإخوة يعني يسير عليها المذاكرة وهي عندها متن وشرح وفي كتاب فضل غانين الحميد في تعليقات فتبقى المسألة واضحة وحتى السؤال لو من فضل غانين الحميد بكتوب جنبه من الفضل بحيث تبقى الدنيا الأمور واضحة معكم الكتاب يقرأ كله دي أمانة وإحنا مش بنذاكر عشان امتحان. عشان انت ان شاء الله تبلغ الكلام ده في بلدك وفي قريتك ولعل تبقى من الناس اللي بيدرسوا الكلام ده في اي معهد او مسجد او كلام من ده فالكلام ده امانة ده عقيدة مش يعني حاجة معلومات مشية فالناس تكتهد في المذاكرة والاسئلة دي ضابطة عشان الغيرها غير الأسئلة تقرأ بفهم واستيعاب والاسئلة دي تركز ان انت تبقى ضابط الامور دي تماما الأسئلة نوعين إحنا جبنا النوع الأول النهاردة ومع الثاني إن شاء الله نجيبه يوم الأحد أسئلة عبارة عن أسئلة مقالية أكتب في كذا أكتب في كذا أكتب في كذا عملنا مجموعة أسئلة حوالي 18 سؤال أو 18 سؤال وهيبقى باقي نوع من الأسئلة اللي هو الأدلة من كتاب التوحيد كتاب التوحيد ده مهم جدا جدا حفظه فهنجيب أكتب من كتاب التوحيد ما يدل على وجب ما يدل على أن الزبح الغير الله من الشرك قل جيب أنت الآية من كتاب التوحيد من المتن مش من الشرح. يعني ممكن أحيانا يبقى في أدلة زيادة في... لا المقصود لإيه المتن, المتن الكتاب الدليل واحد يكفي بس بشرط أن يكون من المتن ويكون صريح حديث واثنين وثلاثة وآية وح... لا حديث واحد يكفي آية أو حديث ولكن صريحة في الآية في الدلالة على المطلوب فإن شاء الله يوم الأحد هنجيب نجيب بقية الأسئلة والأخوة تكتهد وتستعين بالله وان شاء الله أبشروا اللي مش هيبقى يعني صعب ولا لا مس مسألة ان شاء الله يسيره بس الكلام مش مختبض بالامتحان اكتهد كده واستعينوا بالله تبارك تعالى لعل ربنا تبارك وتعالى ينفعنا بما علمنا سبحانك اللهم ربنا والحمد لله أشهد لا إله إلا أنت استغفر